Aguz bil Allah min Bismillahi Rahim. Alif Lam Mim. وهم لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَ النَّذِيرَنَّ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَنُونَ السَّيَّأَةَ أَن يسبقونا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 إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولنجزينهم أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا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 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 تُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ولا في السماء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِه Samen met Rahmati de buurt. Ik niet في ذلك آيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أو سنم بينكم في الحياة الدنيا.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 إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جاثمين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 فَمِنْهُمْ من أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ من أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ من خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ من أَغْرَقُنَا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وَكأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ولئن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات وَالْأَرْضَ وسخر الشمس والقمر لَيَقُولُنَّ يقولون الله يُؤْفَكُونَ يؤفكون الله الرِّزْقَ الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له